السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفعنا وقدوتنا محمد الصادق وفي الامين وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديه واستنى لسُنته الى يوم الدين اما بعد والجنوش هذول يلي حذبتوا ناس جوه في البرنامج اللي متكاتبته له كله ظاريا من التلاميذ الكبائر كبابات والجنوش بالليل رص يدمروا البلد صاروا يقطعوا لنا ما شاء الله الكبائر داري لا يو العجب بالنفس راس بدلت راسن ما بتذكر راسن ما اتابدوا بتقللته اسلام من الى راس المكاب من لهونه الذكيه بالنفس العجب بالنفس العجب برايي يهلل لنفسه زال من الله ان شاء الله العجب بالنفس يقعقعو ترقومون بتملكتك رجل المعجب علت معجب برائه لراسه وبملكه قلبه شلون يعني سراو يتشاله لو انه سلم ياسبوا قط قوم يتشال فلا يركعوا بك اكبالهم يتشال فلا يسلم ياسب راسه يزهو بما يكون منه حسنا او كريها معجب المعجب هو الانسان ومعجب بنفسه او بالشيء عربته او قصص جروره رجل فلان بنفسه لأنه. اذا ترفع عن سوى براسه تغتده راسه عقد الراس راسه اكبدو نبيبالو كسووتو بلا يسروي يبلطو يسو اساسا يسو بلك يسو حب يسو وقت يتشال له فلو شنو لهي تابانا ذلك تجمر معجب بنفسه اكثر معجب بالنفس بشري او غير مما يتباونه بوتا ميازي جرداني العجب مالت عليه عباره عن تصور استحقاق الشخص رتبه ما يكون مستحقا لها عند سو الناس يمّا يقبّون بطا من الكبر يقبّون يال المسلوت ما يتوب ما سوّلو يعجاب دعاله لا يهون مجلم هو من يهون مجلم حتى يهون مجلم وخذالي عوج بمالك يا الله سبحانه وتعالى سأجّا لا راسه يقينيو بقلبته يقينيو بوقته يقينيو عصم السلوت بس مقراراتنا الله اني هارجل لي بلا مدسه في كتبه استعظام نعمته والرجوع اليها معالي لزيانه اضافتها الى المنحبين عجب مالت مسرته بحصول امر يصحبها تطاول به على ما لم يحصل له يهلكوا تمام يتلهي تفسد يصطوا عجبت معناته الله سبحانه وتعالى لسو ليت يولد هذا النجر سيصطوا يا لاغين السوء يا سدده وين باهر أن أن اقا بي باغي له خطه ان يقو دي هي دي يقو دي هاندين يا له يا بينون نجر ما كابد له عوج بالله الكبر قرات يمساس له الجن عوج راس المكاب سيقول كبر دغوا <تصفيق> كبر يستدعي متكبرا على العبي موتكبرا به كبر لا سوت رجولي تصفل باله متكبره راسه يمي قربو متكبرن به يمي قربت نجر متكبرن علي يمي قربت حالنا ذي باللاقه عوج بقل يهن لا يفلك عوج اسلام الدين يا عوج رسو عوج بالقران توث عوج بالحديث توث القران هذه بنتي بنتا الله سبحانه وتعالى بصوره التوبه ايها المستغيا وانظرن صوره التوبه هذه المستغيا وانظرن سلاهولين زمتا سينغد لقد صرف الله في مواتنا كثيرا الله بوزو وتاورش لا دل سنتو تجهد لك لاي ويوم حنين بحنين لتتو اذ اعجبكم كثرته مبزاتاچو سلا قراتو وي بممراته بمزاتاچو سلا تمكاچو فلا بنتغني عنكم شيخ يا ابزاتاچو من النجار الفيدت قلت يلا من ذو زييفو اعجبتكم كثرته مبزاتا Бачай імі бак, аммас ваку, дам нуглеба альйом анкилл халат. А хкей, нам тугни анкул шай. Катра, бакатра, бабзат, бакутр мабзат. Амаб лет. Маммакатимна, мадданик, меніхал гудатин далі, яхулейна, афаттанахчухла. Сурату л-каф, ка саласа улитс, ка саласа саджістян лу. Йенна дяя, яхулат твачу. Саввачин гварди وكان له ثمر فقال لصحبه أنا أثر من كمالا وأعز نفرالا أني بغزب الأعلى في بلدن بالدليل يتكبر بلدن النهب بلو عندك ربتي بنا ما أظن الساعة قائمة ولا يردد إلى رب لا يجدن خيرا من هم فأنا بيانا يعني تمنى الله الله ستكبر بلو مع من سيقبر أسبق, أسبق أسبق كل نقر فالله سبحانه وتعالى وجه لنا و أميما سلمقر كيف تنعب قردرس على الرسول موشرك وجه أعوط عملاك وجه فالله بتحكي يمام موسى وجه كسنا تحت مزير مميما ستتبزير ليون تحت مزير الله صرفت و إسرائيلاني وَلَا تَمشي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِكَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَكُ وَذَلِكَ كَ مَرِدْ لَيْشِنِّنْ رَبِّ الْرَبِ الْقَانَ عَرَّمَ عَمَدَحْجِدْ سِرْأَتْ إِنْ دَيْدَتْ يَا اللَّهَ النِّعْمَ يَمِّيرَ سَعِنَا مِنْ أَقَّدْ إِنْ نَحْجِدْ وَجِنْ سَنَوْا بِلَيْرَنْ اللَّهِ إِذْنِ عَلْبِ السَّلَا زَجِرَ اللَّهُ الْإِنسَانِ يَسَوْنِ جَا اللَّهَ تَقْعَ تُقْعَ ع لنما لا مال لدرس المتية من أجل فما يفيدون أو يزيد ضرع، تكبر، ويلاع، عجر فقرآن بزيد وجد الدرس سورة الزمرل فإذا بسنا نسان در دعانا ثم إذا خولناه نعمة لنا قال إنما أوتيته على علم الله ديسوم لي تشك يسغطنو ويا لا يدق ورديار بيتقو لمنال فنش طقا سن ستاو بسنملسله انما اوتيته على علمنا بل يوم قتني متقال وي الله يا مسلم ياك الذي لنا مسن انتروح يقران ايوه <سؤال> يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديثكم حلوه عجبني النفس ليها اسقيا من هون يا مولانا ان الله لا يحب كل مختال فخور مختال ما بتقطوا راسه بكرر فخور على غيره اللي لو تشلا يفكر يبليه النتي بيسعى ابي عليه الصلاه والسلام عند سو تمامي مي داي سيالو يلبس لبسو قدامنا لبسو فكسو يتكفص سيح الله سبحانه وتعالى مليت بده توقف على يسهو يسكتا ما قندرس ولا حتى يورد ي نور العلم بدل كي تقول مالش هو جاي يوره بلي ملي ب فهي ترسل و زمر بولك الله سبحانه وتعالى وزيبه نعليه كميك أتعجوه كميك أتعجوه ونجل وشبك فهي كله عنده إعجاب بالنفس الله لو لم تذنبوا بلوان لنا النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا نجلوا نور الله وداء الله لم يسكله فقط تتاقر براساتك وذكت يارغاتك الله فالله تتابق باته نور ففراللكم نظره عجب بالنفسه لبن اني من اطفتن من اركن بمن لا صان البلاط تفك سان بعضه لنفراللكم بالفرالل خشيت عليكم ما هو اكبر من العجب سل... سلمان الفارسي النبي يوسف الله عليه وسلم لا يدخلون الجنه ثلاثه لا يدخلون الجنه صوص وجه الجنه تايهون بلا عيال عندهم شماغ له زموته ني هاي هون коли вона вона не дозволила моря житомир. Але прави вона вона відкритела Jezusа прив Classite. Ми ми вонаUB BUор нас. Базили б ratünk, вбр toolbox, بذو يدنا لنا لنساعد في القيام لمعت